مشغّب غبّم كلّه يضم هنحل اي مشاكل عن دك أبّي العائل حبيبي يا حبيبي لما ساكت عليك ادي خيله ادي هات مشاكل عن <تصفيق> على طول في فينا على طول ¡Lo بب كل جديد هنحل اي مشاكل قفص فاصا رصي عندي ده جرنتي ان العقل يا صاحبيش يا The best guy made me do a favor. He's giving me a chance to live. I'm rich قائد the top of the bed. And I'm up on the roof of the alley. I did a favor to a guy. I did a favor to a girl. الحي ده نقطه الاصل يا محمد مرحبا يا غالي اللي وصلنا فاضي صغير يا عالم صبره والركب حابب الناس للركاب اثنين واحد اللي بونا واللي ما جدعاه البشمه محمد طويل كده بيعدي الجمعه يا مشتاق يا عربنا يا عم ترجع السلام الصموديه يا خير رجوله البشمه كسر الخلاقه لما بيجعد في خفوق صوتك عالي لفوق هنقول محمود ابو اليوم رمز الرجوله ورمز الزوق